واللههُ بِماَا تََّلونَدَف قلَقَ السماواتِ وَالْأَرضَ بِالحَِّ وَصََّكمُمْ فَأَحْتَنَ سوَُكممْ قلَ فَت السماواتِ وَْأَرضَبِحَِّ وَصََّكمُْ فَأَحتََ سوَةُ وَإلَْهِ المصير وَإلَهِ يَعلمم م بِ السَّمواتِ وَالْأَرضِ وَيَعلمماتُ سِلّونَ وَما تُللِنون يَعلمم تِ السَّموات والالأَظِّ وَيَعلمماتُ سِّونَ وَماَا عَلَم يَأتِكُم نَبَاءَُّذينَكَفَُومِم قَبلِلوا فَذاقُ وَذَالَ أَمِّهِم وَلَهُم مذاابُ غَديم عَلَ يَأتكُم نَبَاءُ الذيذينَكَفَم قَروا فَذكُ وَذلَأَمِّه ذَِكَ بِأَهُ كََت تَأتيهِم رُسُلُهُم بالِالدَيناتِ فَقَاُ أَبَشَر يحدُونَ نَا فَكَفَ وَتَوَّ كَِكَ بِأَهُ كَت تأتيِ رسُلُهُ بالالبَاتِ فَقَ أَدَشَر يحدُونَ وتولوا واستغنى الله واستغنى الله والله غني حميد والله غني حميد زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلا وربي لا تبعثن ثم لتنبأن بما عملتم قل بلا وربي لا تبعثن على الله يسير وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا فانلو بن ن ورسوله والنور الذي انزل والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع يوم يجمعكم الجمع ذلك يوم الثغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ومن يؤمن بالله وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا